وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وتبوأتم من الجنة منزلا وهنا نحن عدنا مرة أخرى مع هذا الكتاب المبارك وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو للحافظ أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى ومررت في المرة الماضية على مقدمة مقدمة الشيخ رحمه الله وترجمت ترجمه بسيطة للامام النووي ورددت على من يطعن فيه ورددت على من يطعن واليوم ان شاء الله تعالى سنبدأ في شرح هذا المتن المبارك شيئا فشيئا حتى نستفيد منه جميعا إن شاء الله تعالى والإمام رحمه الله بدأ كتابه بالأبواب فقال باب الإخلاص وإحدار النية باب الإخلاص وإحدار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية فبدأ رحمه الله كتابه بالنية وهذه البداءة سار عليها كثير من أهل العلم يبدأون مصنفاتهم إما بحديث الأعمال بالنيات أو بالآيات الدالة على إخلاص النية أو غير ذلك والحافظ رحمه الله جاء بكتاب سماه باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية فهو ينبئ رحمه الله بكلام يجب علينا أن نستمع له لما للنية من أهمية عظيمة النية لها أهمية عظيمة جدا لذلك في بدء التصنيف عند العلماء كما أثر ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال لو صنفت الأبواب لجعلت حديث. الأعمال بالنيات في كل باب وهذا لعظم النية وسنتكلم عنه بتفصيل في شرح حريث عمر رضي الله عنه فقال رحمه الله بعد كلامه بقوله باب الإخلاص وأحبار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية قال قال الله تعالى يستشهد من آيات الله عز وجل ما يثبت به أن للنية أهمية وهو ذكر بعض الآيات فقط والآيات كثيرة لكن هو ذكر بعضها ليصل إلى المطلوب فقال قال الله تعالى وما أمروا <تصفيق> وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله تبارك وتعالى يبين أنه ما أمر العبادة إلا بالعبادة والعبادة لا تتحقق إلا بالإخلاص لذلك قال وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين فالإخلاص هو أن تجعل عملك كله لله ولا تجعل في عملك شيئا لغير الله هكذا الإخلاص لذلك الله تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي أحدا غيري تركته وشركه فالله تبارك وتعالى يريد منك عبادة خالصة لا يكون فيها وساطة لا يكون فيها عبادة شيء آخر وهكذا لذلك نفى كل أمر في العبادة إلا بإخلاص العبادة لابد أن تكون بإخلاص فإن لم يتحقق هذا الشرط فلا تصح العبادة فلا تصح العبادة لذلك وجب علينا أن نتعلم الإخلاص جيدا لتصح العبادات لذلك كثير من أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب بدأ بباب الإخلاص وإحضار النية وذكر أن الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية أي في الظاهر والباطن يجب أن تكون هذه النية الخالصة في الظاهر وفي الباطن فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي متبعين للملة المائلة عن الشرك وهي الحنيفية الحنيفية الخالصة مباشرة ان شاء الله ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة هنا تدرج في العبادات ومهم جدا أن نذكر هذا التدرج وهذا أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لا فلذلك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 فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلاوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث فهنا جاء بالتدرج في العبادات كما أمر الله بها في هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا التوحيد هذه هي العقيدة والإخلاص فيها وتحقيق العقيدة تحقيقا صحيحا ثم بعد هذا التحقيق قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فذكر العبادات بعد التوحيد لماذا لأن التوحيد إذا لم يكن فيه إخلاص عليكم السلام فلا تصح العبادات بعد التوحيد إذا لم يكن هناك اخلاص في العقيدة لا تصح العبادات التي تأتي بعدها لذلك الله تبارك وتعالى نبه على ذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي من يرسله إلى القرى والمدن والبلاد أن يبدأ مع الناس بالعقيدة فإنحقها وإن أخلص النية لله تبارك وتعالى دعوهم إلى باقي الطعات دعهم إلى باقي الطاعات لأننا بعد ذلك سنتعرف ونعلم أن كل عباد لابد أن يكون فيها إخلاص ونية لله تبارك وتعالى وكل عبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل فهي شرك فهي شرك ثم قال وقال, وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هذا أيضا يبينه الأعمال الظاهرة والباطنة الله تبارك وتعالى لا يأخذ منها شيء لكنه يريد التقوى منكم الله تبارك وتعالى ولي المتقين والتقوى هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية فلما يكون الرجل يتق الله عز وجل يعرف أنه مسؤول ويعرف أن الإخلاص لا بد أن يكون لله ولا يصرف لغيره لذلك الله تبارك وتعالى إذا ذبح أحد له أو قدم شيء له فهذا لا ينفع الله ولا يضره ولكن يناله يناله التقوى منكم يجازي المتقين بالجنة وبالخير وبالحسنات الكثيرة عليكم السلام ثم قال وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله هذا بالنسبة إلى أيضا الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة إن أردتم أن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء يعلم السر وأخفى ومطلع على كل شيء والله تبارك وتعالى يسمع ويرى فلا بد ان تكون النيه لله ان تكون النيه لله تبارك وتعالى ثم قال وبدا في سرد الاحاديث الداله على عنوان الباب قال وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا ذكر نسب الفاروق عمر رضي الله عنه كاملا وذكر الفاروق الجد الذي يلتقي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعن امير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزه ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب وكعب هنا هو الجد الذي يلتقي به عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القراشي العدوي رضي الله عنه رضي الله عنه و مناقب الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرة وله من السيرة العترة التي إذا ذكرت ما مل منها أحد الكثير والكثير والعبرة هنا حتى لا يطول المتن بشرحه المرور على ذلك مرورا سريعا نستفيد منه ونعلم ذلك عنهم ونعطي لهم قذرهم وننزلهم منازلهم وهو كان من أحد المبشرين بالجنة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا وكان الثاني الخلفاء الراشدين وسمي بأمير المؤمنين وكان أول من أطلق عليه ذلك لأن من كان قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يسمى بخليفة رسول الله فلما جاء عمر رضي الله عنه بعده في تولي الخلافة سمي بأمير المؤمنين وكان أول لقب يطلق عليهم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 ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما الذين هما صح الكتب المصنفة ليس حديثا موقوفا بل هو متواتر من بعد من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا حديث فرد غريب وتلقته الأمة بالقبول لكن ليس هناك من قال بأنه موقوف لا أحد سمعته يقول بأن هذا الحديث موقوف فهذا الحديث رواه يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاسن الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال وهو ثابت بهذا السند ثابت بهذا السند وبعد يحيى بن سعيد الأنصاري أخذه عنه الجمع الغفير رواه عدد كثير من الرواه واشتهر بعد ذلك واشتهر بعد ذلك وكما قلت تلقته الأمة بالقبول وهو حديث صحيح وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في سبع مواضع من كتابه وبدأ به كتابه صدر به كتابه وجعله فاتحة كتابه أو المقدمة للدخول لكتابه وهذا الحديث كما قلت فرض غريب أي رواه أشخاص كما قلت وذكرت السند لا يصح إسناد غيره لا يصح إسناد غيره وكانت سنة عند أهل العلم قديما أنهم دائما يتكلمون على المنبر بهذا الحديث كما أثر ذلك في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعه من النبي على المنبر ومن بعد عمر بن الخطاب سمعه أيضا على المنبر وهكذا فكان بعض أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وقالوا هذه سنة مهجورة عند الخطباء لأنهم ما يذكرون هذا الحديث في خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ به خطبه دائما بعد المنبر يبدأ في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وهذا دائما لتذكير الناس بالنية لأنها مهمة جدا لأنها مهمة جدا وفيكم بارك الله بها الشخص إما أن يكون مسلما أو غيره لذلك الله تبارك وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هنا ما الفرق بين الناس هؤلاء الذين أصبحت أعمالهم هباء وبين غيرهم من الذين أدخلوا الجنة هناك فرق واضح وفرق كبير جدا عليكم السلام ورحمة الله وهي النية الفرق هنا النية هؤلاء كانوا يفعلون الخيرات في الدنيا ولكنهم لا يخلصون النية لله ولا يجعلون ذلك لله كالنصارة وغيرهم واليهود وغير المسلمين ترى يفعلون خيرات ويفعلون كذا وكذا بارك الله فيه ولكن يأتون يوم القيامة لأن أعمالهم هذه هذه الأعمال ليست لله خالصة فالله تبارك وتعالى يحبط اعمالهم وهذا خطير ذلك النية خطيرة ذلك النية خطيرة ونرى في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة على ذلك وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث كثيرة على ذلك وأعظم حديث وهو دائما يستشدون به وهذا الحديث الذي بين ايدينا إنما الاعمال بالنيات وهذا الحديث له روايات كثيرة منها انما العمل بالنيات انما الاعمال بالنيه انما العمل بالنيه او بالنيات و للمريء ما نوى لكل مريء ما نوى وهناك البخاري له روايه فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تختلف في الألفاظ لكن معناها واحد وهذا دائما نراه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا بأسانيد صحيحة نقلا متواترا وغير متواترا بأسانيد ثابتة ولله الحمد والمن اللهم استعلم فلذلك هذا الحديث له شأن عظيم والإمام الشافعي رحمه الله قال هو ثلث العلم هذا الحديث قال فيه أنه ثلث العلم وقال أنه يدخل في ستين بابا من أبواب العلم هذا الحديث فقط وحده وهو من الأحاديث الجوامع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدخله أيضا النووي في الأربعين حديثا وأدخل أيضا النووي رحمه الله في كتابه الأربعين حديثا هذا الحديث وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لأن فيه من الكلام المختصر الذي يراد به الأمور الكثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودائما برق الله فيكم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما لأن أهل النبي وخاصته الذين يصلون عليه دائما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من صلى عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء من الله عليه في الملأ الأعلى كما قال أبي العالية رضي الله ورحمه الله معلقا عند البخاري أن صلاة العبد على النبي هي طلب الثناء من الله عليه في الملأ الأعلى فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودائما كما قال من ذكرت عنده فهو البخيل البخيل من ذكرت, من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس شرطا أن تكتب ولكن فقط تذكيرا أن تقال في سرك في علانيتك تكتب لا تكتب ليس المهم في ذلك المهم أنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع كان ليس عبرة بالكتابة فليس شرطا إن شاء الله تعالى نعم فنعود مع هذا الحديث العظيم وكما بين أهل العلم له شأن عظيم ويدخل في كثير من أبواب العلم وكما قلت أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال لو صنفت الأبواب لجعلت حديث إنما الأعمال بالنيات في كل باب والنية عظيمة لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فجعل هنا أن كل عمل دائر عليه النية العمل دائر عليه النية فكل عمل لا بد له من نية تصححه لابد لكن الأعمال التي بدون نية كالمباحات فهي ليس فيها أجر إلا إذا كانت لله تبارك تعالى فنرى أنها إذا وضعت فيها نية لجعلها لله عز وجل كان ذلك فيه الأجر أما غير ذلك فعمل بدون نية لا أجر فيه وقد بينا النوية رحمه الله أيضا في شرحه على هذا الحديث أن الأعمال كلها تدور على النيات والمعيار الصحيح لتصحيح الأعمال هو النية فحيث صلحت النية صلح العمل وحيث فسدت النية فسد العمل فلذلك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما آدات حصر كما ذكر أهل العلم إنما آدات حصر فتحصر ما بعدها فكل عمل مرتبط بنية فكل عمل مرتبط بنية والنية هي بمعنى إخلاص الشيء أيضا تدخل في معنى إخلاص الشيء و بعض أهل العلم بيّن بأن النية هي سبب باعث من القلب لفعل شيء أو لترك شيء سبب باعث من القلب لفعل شيء أو لترك شيء فلو أنك هممت بشيء وتريد أن تفعله فالنية هنا تخرج من انبعاث في قلبك لجعل هذا الأمر إما لشيء معين أو لغير هذا الشيء إما لهذا أو لذلك فلذلك جاء بقوله إنما الأعمال بالنيات فالنية أيضا تدخل بمعنى القصد أو الإرادة أو غير ذلك فلها من المعاني الكثير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى هذا تأكيد على الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإنما لكل امرئ ما نوى أي لكل واحد فعل شيء فهو ينوي بهذا الشيء أمرا معينا فكل امرئ له ما نواه ويكون إما له أو عليه شخصا ذهب للمسجد مثلا ليصلي الظهر فهنا نيته في صلاته هذه وذهابه إلى المسجد فيؤجر على هذه النية وهي تفرق بين سواء كان ذاهبا لصلاة الظهر أو لصلاة العصر أو لغير ذلك كما سأبين إن شاء الله تعالى فهي هذه النية له تحسب له وهناك من يذهب إلى فعل منكر أو غير ذلك ونيته في ذهابه إلى فعل هذا الفعل فهنا نيته عليه لذلك لكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى هل في صوت ان شاء الله طيب الحمد لله طيب بارك الله فيكم فلكل امرئ ما نوى إنما الأعمال ابنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أنت تريد ان هذا الفعل لله تبارك وتعالى فالله تبارك تعالى يجيرك على هذا الفعل وإن أردت لغير الله عز وجل فلن تنتفع ولن تجاز على هذا الفعل كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الذي يريد العاجلة في شيء معين نعجل له فيها ما نشاء لمن نريد والله تبارك وتعالى أيضا يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فهنا يبين أن هناك من ينوي بعمله الخير فهي له ويحاسب ويجاز الخير وله الدار الآخرة ويشكر على ذلك ومن كان يريد بنيته فعل المنكرات والمعاصي وغير ذلك فيجاز بما فعل فنيته تحسب عليه إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى هذه ميزان لكل عمل هذا ميزان لكل عمل هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى دائما ننظر في أنفسنا وليكم السلام والرائب ونجعل هذا كالميزان لنا إن كانت أعمالنا صالحة ونيتنا صالحة فهذا العمل صحيح وإن كانت نيتنا فاسدة في عمل معين فنعرف أن هذا العمل شر ولابد أن نصحح النية لذلك كان أهل العلم قديما دائما يصححون النية ويجددون النية في كل يوم وكان كما أثر عن سفين الثوري رحمه الله ومن أئمة الحديث وهذا دائما يذكر عند أهل العلم ويذكرونه في مثل هذه المواقف بأنه قال ما علجت شيئا أشد علي من نيتي لا لتتقلب علي ولو علمت أحدا يدرس الحديث لله لأتيته في بيته وحدثته فالنية عظيمة وصعبة لا يقدر عليها إلا الذي يتق الله عز وجل لذلك الله تبارك وتعالى يحب المتقين وهو ولي المتقين لذلك دائما الحرص على تجديد النية وتصحيح النية مهم جدا ولذلك جعلت النية محلها ماذا محلها القلب النية محلها عليكم السلام النية, النية محلها القلب لذلك قال حياة الله أخي الحبيب بارك الله فيكم لذلك قال الإمام السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية النيه شرط شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل النيه شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل فنرى كثيرا من اهل العلم ينبه عن هذه على هذه المسألة ويبين ان النيه تفرق بين صالح العمل وفاسد العمل وهذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ثم بعد ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صحابته ومصلحتهم وأمته والخير لهم بأنه دائما يضرب الأمثال ليقرب الفهم إلى الأمة وكان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم دائما بالأمثلة العملية كما نذكر دائما الوضوء والصلاة والحج والصيام وغير ذلك فيقول خذوا عني مناسككم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويقول من توضأ نحو وضوء هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة حجث ولا حرج فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الخير ويحضنا عليه لذلك كان من حرص الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم ينقلوا هذه الكيفية التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم إلينا وكل ذلك عن طريق الأسانيد الصحيحة السليمة عن الرجال الثقات الفحول أصحاب الحديث والأثر رحم الله من مات منهم وبقي ورحم وحفظ من بقي منهم فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله طيب في صوت؟ طيب قال فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الي هنا ذكر الهجرة نقول ما الفرق بين او ما الوجه الشبه بين النية والهجرة احد يعرف ما وجه الشبه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث انما الأعمال بالنيات ثم ذكر الهجرة وهذا مثال أحد يعرف يعني نعم نعم النية قصد وإرادة نعم الامر بسيط ان شاء الله تعالى وهو في ان الهجرة بحسب انواعها والهجرة كما بين اهل العلم بانها في معناها الشرعي الانتقال من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام وفي معناها اللغوي هي الترك هي الترك وكان لا بد لمن يأخذ بالهجرة أن يصحح النية معي الذي يريد أن يهاجر وهنا سنتكلم عن هجر المكان وهجر الفعل وغير ذلك فنتكلم أن الهجرة لا بد فيها من النية وهنا يضرب مثالا بالهجرة لنقيس على ذلك باقي العبادات سواء من ترك او فعل فهذا كله يدخل تحت مسمى العمل لذلك اهل العلم لما تكلموا في العمل قال هو الفعل والترك وبعضهم قال هو القول معه يعني بعض اهل العلم قال بان العمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فما هي الاعمال التي تكون بالنيات قالوا هي الافعال أن تفعل شيء والتروك أي تترك شيء وبعضهم أضاف القول من حيث أن بعضهم يذكر بأن القول من حيث تحريك الشفتين وغير ذلك فهو عمل بالجوارح او نطق بالجارحة وهي الإنسان الشاهد أن العمل يدخل فيه الفعل والترك فهنا ضرب مثل بالهجرة وهي الترك لتطبيق النية عليها وضحت فلذلك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هنا يبين أولا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الذي يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله الهجرة هنا إلى الله أي بفعل طاعاته والبعد عن منهياته أن تهاجر إلى الله كقوله تبارك وتعالى ففروا إلى الله أي ليس تنتقل كما هو المعنى الشرعي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فالهجرة إلى الله بثرك ما قد أمر الله بتركه من المعاصي والذنوب وفعل طاعاته هذا هو الهجر إلى الله والهجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرق أهل العلم بين الهجر في حياته والهجر بعد موته فقالوا بأن الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهجرة من مكة إلى المدينة معه صلى الله عليه وسلم كما هاجر وكانت هناك هجرة أولى من إلى الحبشة لكن العبرة هنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فهذه هي الهجرة إلى الرسول في حياته أما بعد موته أهل العلم قالوا بأنها الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته إلى مسجده وأماكن العبادات التي أمر بها وفعل ما أمر به وفعل ما أمر به كما قال الله تبارك وتعالى وأطيع الله وأطيع الرسول إذن عرفنا الهجرة إلى الله ورسوله بهذا المعنى هجرة إلى الله ورسوله بهذا المعنى هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول فهو صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؟ أي إذا رأيت في نفسك أنك تحقق هذا الشرط وأن تكون النية في هجرتك لله ورسول لأنك لا يعقل بأنك تفعل الطاعة لغير الله ولا أن تترك المعصية لغير الله لابد أن يكون لله فإذا أخلصت النية لله لا تقع في الذنوب المعروفة أو الكبيرة إلا التي يخطئ فيها الكثير لأن البني آدم خطأ لكن يخطئ مخطئ دون قصد يخطئ دون قصد أي ليس مسرا أو ليس يريد ذلك لكن هو إذا عرف أن الفعل هذا فيه إخلاص لله بأن الله عز وجل يراقبه نعم فهذا يجعل الإخلاص كله لله لذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هنا تحقيق المسألة الأولى من رأى في نفسه ذلك فهو يفعل ذلك تحقيقا وضمانا من فعل شيء فهو قد حقق هذا الشيء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فيجب هنا بيان مسألة سريعة وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قبل أن أتكلم عن باقي الحديث لأن هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هنا أيضا ترك الأماكن التي فيها كفر والتي فيها معصية والتي فيها تؤمر بمعصية, بمعصية الله عز وجل لأن الله عز وجل أمر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأهل العلم بيّنوا بأن البكان الذي فيه لا يستطيع الشخص مباشرة الطاعات والعبادات الشرعية فلا بد ان يتركها وهنا تأتي الهجرة هل تهاجر لله وللرسول فهل هذه الهجرة لله وللرسول بترك ما امر الله بتركه فهنا أهل العلم قالوا في معنى الهجرة هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واشترتوا شروطا في الذين يريدون السفر إلى هذه البلاد بلاد الكفر وغيرها لأن أهل العلم قالوا بعدم جواز السفر إلى هذه البلاد التي يجب على من كان فيها أن يهاجر منها لكن قالوا بأنه يمكن استثناء من القاعدة أنه يسافر إلى هذه البلاد أو يمكث فيها وهذا على ثلاثة شروط كما قرر بذلك أهل العلم قديما وحديثا من هذا أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات لابد أن يكون عنده علم لا نقول أنه يكون من أهل العلم الكبار لكن يكون عنده علم يستطيع به دفع الشبهات إذا أثيرت من غير المسلمين دائما نرى من غير المسلمين شبهات إما في القرآن وإما في الحديث وإما في غير ذلك من الأمور الشرعية عليكم السلام ورحمة الله بد أن يحمل علما يرد به على هذه الشبهات حتى لا يقع في الكفر وحتى لا يصل إلى مرحلة يضل بها وهذا العلم لابد أن يكون قائما على الكتاب والسنة عقيدة ثابتة سنة صحيحة لا نقول بأنه يعلم بعض السيرة أو بعض الوعظ أو بعض القصص القرآن ونقول هذا عنده علم لابد أن يكون هذا العلم فأصيليا يعرف العقيدة يعرف أن الله تبارك وتعالى هو المتوحد في الربوبية والألوهية وهو المتفرد في الأسماء والصفات يعرف هذه الأمور حتى إذا أثيرت فتنة أو أثيرت شبهة في الطعن في ألوهية الله أو في أسماء الله والصفاته يستطيع أن يرد عليهم ولا يقع فيما وقعوا فيه فالعلم كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان بد أن يسمع ويسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا أول شرط لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات الأمر الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات دين يحميه من الشهوات أول مسألة الشبهات والتي هي أخطر من الشهوات ولكن الشهوات لا تقل خطورة عن الشبهات دائما المخالفين لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم سواء من غير المسلمين أو من الفرق الضالة الأخرى يدخلون إما من باب الشهوات وإما من باب الشبهات فالشبهات أعظم وأخطر من الشهوات ولكن الشهوات لها خطورة أيضا عظيم الشبهات تدخل في العقيدة وفي زعزعة العقيدة عندك وتشكيكك في الله عز وجل وفي الرسالة وغير ذلك والشهوات تجعلك منقاد إلى غرائزك وشهواتك والدنيا فهذا خطر أيضا لذلك لا بد أن يكون عنده دين أخلاق صاحب أخلاق حميدة يتخلق بالقرآن كما قالت أمنا عيشة رضي الله عنه كان خلقه القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم كل شيء في القرآن أو يتخلق بكل خلق في القرآن من فعل طاعاته والأمر والنهي عن منهياته فكان يتخلق بالقرآن فالذي يريد أن يحمي نفسه من الشهوات يتخلق بالقرآن يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه في كتابه تبارك وتعالى ولأن بلاد الكفر كثيرة فيها الشهوات بل الحفظ الأوفر هناك الشهوات ويلبسون دائما على الناس بالشهوات هناك الشرط الأخير أو الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى هذه البلاد للاستشفاء وهذا يجوز أن يكون الشخص مريضا فيذهب إلى بلاد الكفر ليتعالج ويطلب الاستشفاء ولا يكون ذلك في البلاد المسلمة يعني شرط أن لا يكون هذا موجود في بلده فإن لم يوجد فيسافر لكن إذا وجد فلا حاجة للسفر لأن هناك او في بلده ما يفي بالغرض ما يفي بالغرض اه ايضا اه يحتاج العلم ينتفع به في بلاده المسلمة مثلا احد يأخذ يريد ان يأخذ رسالة في دكتوراه او الماجستير او غير ذلك في مادة معينة او في الذرة او في الكمياء او في العلوم الاخرى لينفع بها البلاد أو بلده وأهل بلده فهذا أيضا أجاز له أن يسافر وأن يمكث في هذه البلاد فترة أو أن يحتاج إلى تجارة فلابد أن يذهب ويأتي ويروح ويجيء وهكذا لكن يذهب للسفر لبلاد الكفر للسياحة ولدفع الأموال هناك في النزوات والشهوات وغير ذلك فهذا كله حرمه أهل العلم قولا واحدا بأنه لا يجوز أن يسافر الشخص إلى هذه البلاد للسياحة أو لدفع الأموال للنزهة أو للتغيير الهواء أو غير ذلك فكل هذا حرم تحريما قاطعا من أهل العلم. ورحمهم الله تبارك وتعالى وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا هو القسم الثاني من المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الهجرة الذين يهاجرون إما لامرأة وإما لمال وإما لغير ذلك من الشهوات فهذا لا يجزى إلا بمثل فعله وذكر هنا في في, الضرب في المثال الأول فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهنا ليست اكرارا للجملة الأولى ولكن تأكيدا للجملة الأولى ومع معرفة أن هذا ثوابه عظيم ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يقل هنا فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لا هنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا تحقيرا لأمر الذي يهاجر إما لامرأة وإما لمال وإما لعمل وإما لغير ذلك من الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ولم يفعل كما فعل في المثال الأول تحقيرا لهذا الأمر وبعض أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وبعضهم قال بأن هناك قصة عن مهاجر ام قيس ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة او من مكة الى بلد اخرى ليتزوج امرأة تسمى ام قيس وقيل بان هذا الحديث قيل بسبب هذه القصة ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح بيّن أن هذه القصة تأتي بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم وأن هذا الحديث ليس سبباً من هذه القصة فهذه القصة شيئا وهذا الحديث شيء آخر ولكن القصة تنطبق على هذا الحديث من القوم فهجرته إلى ما هاجر إليه الذي يهاجر لامرأة أو يهاجر لمال ولم تكن له نية لله تبارك وتعالى في شيء فعمله مردود عليه إلا إذا جعل هناك نية لله تبارك وتعالى لذلك النية خطيرة والنية تحتاج إلى كلام كبير حتى نبين تفصيل ذلك والنية هناك أمور وتفاصيل في النية لكن المجال ضيق هنا لتفصيل ذلك واشترطنا هنا أن يكون الأمر فيه تيسير حتى نصل إلى الفهم المطلوب فقط أبين أن النية تفرق بين العادات والعبادات وتفرق بين العبادات فيما بينها بشيء سريع إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل اكثر من ذلك لان الانسان بطبعه يمل واذا مللنا فلن نستفيد شيئا معي اخوة ان شاء الله طيب بارك الله في تفرق بين العبادات والعادات نعرف العبادات التي امر بها الشرع مثل الصلاة والزكاة والاختسال والعبادات والحج وغير ذلك من العبادات المنصوص عليها في الكتاب والسنة والعادات هي التي يفعلها الناس عادة كل يوم كالاستيقظ من النوم كالنوم كالاستحمام كالسير في الشارع كالذهاب إلى العمل كغير ذلك كركوب الصيارة وغير ذلك من الأمور فهناك هذه النية تفرق بين العبادات وتفرق بين العادات من حيث أنك إذا مثلا أردت أن تختسل النية هنا تفرق بين الاختسال المسنون المعروف في العقيدة أو المعروف في الشريعة والاختسال للتبريد فأنت تريد أن تختسل التبريد يعني تنزل الماء على جسدك تبريدا فقط فهذا النية فيه ليس فيه شيء هذا من الأمور المباحة فلا أجر فيه لكن النية هنا تفرق إذا أردت أن تختسل غسلا شرعيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشروطه تفعله فعلا كاملا فهذا تؤجر عليه فهذا يكون بالنية هذا يكون بالنية فالنية إذن تفرق بين العادة التي هي الـ الـ الاستحمام وتفرق بين الغسل بالنية فقط وهناك تفرق أيضا النية بين العبادات فيما بينها أنت رجل تدخل المسجد الآن ورأيت ورأيت الصلاة قد أقيمت فأنت تنوي بنيتك أن تصلي معهم ولكن النية هنا لأي صلاة أنت تدخل المسجد على وقت صلاة الظهر فأنت تنوي بنيتك أنك تصلي الظهر معهم جماعة لا تنطق بها لأن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها مطلقا لا يتلفظ بها مطلقا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة يتلفظ بالقول ونيته في قلبه لكن هذه شريعة كما يقول سمع الله لمن حمد الله أكبر وغير ذلك لكن النية في قلبه بقوله لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة وغير ذلك فنيه محلها القلب لا يتلفظ بها مطلقا في أي شريء في, أي في أي فرض أو او نفل في اي فرض او نفل فانت تنوي أن تدخل معهم في صلاه الظهر فاذا انت دخلت في صلاة العصر ونويت أن تصلي الظهر وصليت معهم فأنت نياتك تجعلك قد صليت الظهر وهم يصلون العصر فالنية هنا تفرق بين صلاتك وصلاتهم مع أنك تصلي معهم في الصف لكن نيتك في دخولك للصف بأنك تصلي الظهر فحسبت لك صلاة الظهر مفهومة يا أخوة فالنية هنا تفرق بين العبادات بعضها ببعض كالنفل والفرض مثلا تدخل تصلي السنة نيتك صلاة السنة ليس صلاة الفرض وهكذا فالنية مهمة جدا عليها مدار الدين تدخل في أمور كثيرة من أمور الدين ويجب علينا أن نفهم هذه النية حتى نحققها ونجددها كل يوم وهي ثقيلة وقوية إلا على المتقين فنسأل الله أن من المتقين والكلام إن شاء الله تعالى يطول حول هذا الحديث ولين أفردنا له شرحا ربما يأخذ أربع أو خمسة محاضرات أربعة أو خمس محاضرات لكن ما قل ودل خيرا من خير من ما كثر وألها ما قل ودل خير من ما كثر وألها فإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يكون هذا فيه نفع لنا جميعا وأن يكون فيه الخير وأن يكون الإخوة استفادوا إن شاء الله تعالى من هذا الكلام ولابد لنا من تحقيق هذه الكلمات نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحها ونستفيد منه ونطبقه حتى يدخلنا الله تبارك وتعالى في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصته أهل الحديث والأثر ونجعل ذلك إن شاء الله تعالى خيرا لنا دائما وأيضا الوقت الآن يعتبر ان شاء الله تعالى قياما للليل لان قيام الليل دائما اما في الصلاة او في طلب العلم او في غير ذلك ليس خاص بالصلاة فطلب العلم ليلا ايضا يطلق على قيام الليل فنسأل الله ان يكتب لنا هذا الاجر وان يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح ان شاء الله تعالى نعم الاختبارات ان شاء الله تعالى سيكون هناك اختبار بعد يمكن أن نجعله كل باب نجعل هناك اختبار على ما سبق من الأحاريث ببعض الأسئلة والإجابة عليها من بعض الإخوة ليتيسر إن شاء الله تعالى فهم هذا المتن وأرى أن يكون هناك إن شاء الله تعالى استفادة لأكمل الشرح إن شاء الله لأن العبرة بالاستفادة ليس بالكثرة أو بكثرة العدد أو بغير ذلك ولكن المهم أن نستفيد جميعا وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قديما يسافرون البلاد للمجيء بحديث واحد ونحن والله الحمد والمنا أمامنا المصنفات والكتب الكثيرة وفيها مئات الألاف من الأحاديث ولا بد أن نحمد الله عز وجل أن جعلنا لنا هذا الخير فلا فلابد أن يعني نستغل هذه الفرصة لأن من علم النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فعلينا بالعلم وعلينا ب هذا الشرف العظيم وهو ارث النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونلتقي ان شاء الله تعالى معكم في المره القادمة في شرح الحديث الذي يليه وهذه الاحاديث طيبه وعظيمه وفيها فوائد كما قلت وكما بين الإمام النووي رحمه الله في مقدمة بأنها تتعمد أو تتعلق بالعلاقات والآذاب والاخلاق والعقيدة والتربية وغير ذلك من الأمور التي سنتعلمها سويا إن شاء الله عز وجل فبرك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوق إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته